ستجدون خليل يريدون ان يامنوكم ويامن قومهم كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها فان لم يعتزنوكم ويلقوا اليكم السلام ويكفوا فخذوهم وقتلوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفهم وأولئكم تعلما لكم عليهم سلطانا مبينا